لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا يَقَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْبِينَ يعن قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وتعالى عن ان نشرك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء فيه اخراف فاذا هم ثياب ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ومضى الكتاب وجيء بالنبي وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق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 اتابواب فا وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا طاروا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات رَبِّكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم